باب خيبر سر المعركة هتف القائد صلى الله عليه وسلم بعلي حين وجهه لليهود الذين حاربوه وحاصروه وحرضوا الوثنيين على دولته هتف بتعاليم الفرصة الأخيرة التي لا يستحقونها بعد كل الذي ارتكبوه فقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله أي إلا إن ارتكبوا جرائم عقوبتها القتل هتف صلى الله عليه وسلم بذلك رغم خيانتهم له أربع مرات ورغم أن هؤلاء لن يقر لهم قرار والإسلام له دولة ونظام لا سيما وقد أخبره الله سبحانه أن عداوتهم للإسلام فاقت عداوة الوثنيين عبدت الخشب والحطب فقال لتجدنا النا شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وصل علي للحصن فنادى يهود ودعاهم للإسلام علّه يحصل على أجر وثواب كل من أسلم علّه يكسب إخوة جددا لكنهم رفضوا منتشين بانتصار ملكهم مرحب بالمبارزة أمس وفجأة فتح باب الحصن فإذا بملكهم مرحب مدجج يختال مرة أخرى وقد تورم من الغرور يتحدى من يبارزه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهبوا لم يطق علي هذا الغرور فأعطى الراية لأحد جنده وصرخ أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أوفيهم بالصاع كيل السندرة اقترب حيدرة وتحفز مرحبا والمبارزة فن علي المفضل لمعت السيوف ففوجأ مرحب بضربة خاطفة لرأسه فإذا الملك اليهودي جثة بلا رأس خر الملك وسقطت بسقوطه معنويات يهود الذين ذهلوا عن باب حصنهم ففوجئوا باقتحام الفرسان للباب الباب الذي تركوه مفتوحا بانتظار عودة الملك لكن الملك لم يعد ولم يصح أن عليا قتل عبابا ضخما لم يستطع أربعون أو سبعون رجلا حملة ولم يصح أنه انتزع بابا يعجز عن حمله سبعة رجال ثم جعله بيده اليسرى ترسا أثناء القتال فتلك القصص خرافات طائفية فأبو الحسن أجهز على الطاغوت قرب الباب المفتوح فاقتحمه هو والمجاهدون وقتلوا حراسه، فإغلاق الباب هو سر عدم نجاح الحملة الأولى والثانية في اقتحام الحصن أما في الحملة الثالثة فكان مفتوحا اقتحم المجاهدون باب الحصن وأشرعوه لبقية الجيش، فجرت مطاردات داخل السور الكبير، وهوى بعض الشهداء وأصيب البعض، مما اضطر يهود إلى اللجوء لقصر محصن،